إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تموج السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين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 إِصْلَوْا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيمٍ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجعيم قلوا واشربوا غنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وَزَوَّجْنَاهُمْ بِعُورِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا أَلَثْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل كَتَبَ رَجِي وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّذًا فِيهَا وَلَا ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين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 لم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني مِنَ من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم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 بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم وإن للذين ظلموا عذابا ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم